book 2 26 26 26 طبيعه في الطبيعه في الطبيعه ميرو اكدا ا برجني تشوفنارا اترى ذلك البرج اترى ذلك البرج ميرو اكدا ا पर्वतानी चुस्तनारा اترا ذلك الجبل اترا ذلك الجبل ميرو اكدا ا غرامानी चुस्तनारा اترا تلك القريه اترا تلك القريه ميرو اكدا ا नदीनी चुस्तनारा اترا ذلك النهر؟ اترى ذلك النهر؟ ميروكدا ا وندري ني تشوستنارا اترا ذلك الجسر؟ اترا ذلك الجسر؟ ميروكدا ا سرسني تشوستنارا اترا تلك البحيره؟ اترا تلك البحيره؟ ناكو ا پكشي انتي استم يعجبني ذلك العصفور يعجبني ذلك العصفور ناكو آ تشيتو انتي إشتام تعجبني تلك الشجره تعجبني تلك الشجره ناكو آ راي انتي إشتام تعجبني هذه الصخره تعجبني هذه الصخره నాకు ఆ ఉद्याనం అంటే ఇష్టం. يعجبني ذلك المنتزه. يعجبني ذلك المنتزه. నాకు ఆ తోట అంటే ఇష్టం. تعجبني تلك الحديقة. تعجبني تلك الحديقة. నాకు ఈ పువ్వు అంటే ఇష్టం. تعجبني هذه الزهرة. توجيبوني هذه الزهره ناكو دي سومبوغا انيبيستوندي انا ارى ان هذا جميلا انا ارى ان هذا جميلا ناكو دي آسكتيكارنغا انيبيستوندي انا ارى ان هذا ممتعا انا ارى ان هذا ممتعا నాకది దివ్యంగా అనిపిస్తుంది. انا ارى ان هذا رائعا. انا ارى ان هذا رائعا. నాకది కురూపంగా అనిపిస్తుంది. انا ارى ان هذا قبيحا. انا ارى ان هذا قبيحا. నాకది బిసుగ్గా అనిపిస్తుంది. انا اجد ان هذا مملا انا اجد ان هذا مملا ناكودي भयंकरंगा अनपिस्तोंदी انا ارى ان هذا فظيعا انا ارى ان هذا فظيعا